وبجو كله مسخرة دون العدل حكموك خازوك يا بي مكبرة خازوك يا بي مكبرة كلاب العرب شافوك يا بو عدي المفخرة لا تفتكر عدموك فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك صدام يا صقر العرب صدام يا صقر العرب حكموك باغتيال صدام يا صقر العرب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 لستصرخت لحبال لو اعدموك رصاص كان اعتذر بالحال ولو علقوك لك مشنقه لستصرخت الحبال ولا يهمك يا ابو عدي ولا يهمك يا صدام العرب المشنقه عندك فخر ارجوها للابطال المشنقه عندك فخر ارجوها للابطال من فلسطين يا ابو عدي من فلسطين يا ابو عدي ننعاك من كل جال ننعاك وتبكي عيون ننعاك وتبكي عيون وتبكي عيون الرجال ويبكي عليك الشعب ويذرف دم أطفال أما الخسيس اللي أما الخسيس اللي طعنك هرج بطال تافه ولا يسوى مصمار جوا عال ولا حتى بين الظلم يسوى كعب رجال خاين وأكلب من خاين خاين واحقر من خاين امروغوا دجال الله أكبر يا عرب الله أكبر يا عرب شوفوا السمن ميال لا همك وشرف ومجد لا همك وشرف ومجد ولا همك هالحال راعي البقر حاكم وطن راعي البقر حاكم وطن وناهب شرف واموال متربع بالوطن العربي في باستفحال ما متت صدمة العرب ما متت صدمة العرب لسه الدرب طوال تاريخك يا ابو عدي تاريخك يا ابو عدي ما ينكر صفوك وحسانك تاريخك يا ابو عدي ما ينكر صفوك وحسانك ولا ينكر انك أصدوره كوكب ساطع في سمانك تاريخك أقوى يا صدام تاريخك أقوى يا صدام أقوى من كل واحد خانك رح يلعن فيهم قائدهم رح يلعن فيهم قائدهم ورح يلعن فيهم سجانك رح يلعن فيهم سيدهم رح يلعن فيهم سيدهم ويلعن فيهم كل من هانك يلعن فيهم كل من سبك يلعن فيهم كل من سبك وكل من شجبه وكل من دانك من فلسطين هبينا يا بعودي من فلسطين هبينا يا بعودي وعادنا الدنيا علشانك شعب فلسطين يا أخونا الشعب العربي اللي صانك شعب فلسطين يا أخونا الشعب العربي اللي الشعب العربي اللي صانك الشعب العربي اللي صانك الشعب العربي اللي صانك